يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون القوم اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا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 ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا إليكم, أيديهم ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون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 اذ قالوا لقومهم انا برااء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرا لك وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ من شَيْءٍ ربنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ المصير رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً للذين كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 Ya ayuhalladzina amanu ida jaa akum almu'minat muajirat fa mtahinuhu Allahu a'lam bi imanih fa in alimtumuhu mu'minat fa la tarjihuhu ila alkuffaar lahu nahlul lham wa lahum yahluluhu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 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فعاقبتم فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مثل الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أنتم بِهِ مُؤْمِنُونَ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 قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الكفار مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ